والذي أنزل عَلَيْكَ الْكِتَابَ منه آيات نحكمات نبر الكتاب نبر الكتاب والخر فيتبعون ما تشابه منه امتراء الفتنة وامتراء تأميره وما يعلم تأميره بِهِنَ وَمَا يَنْذِكُرُ إِلَّا الْعَابِ فَاسْبُنْدَ لِتُزِفُّ فَمَا بَعْدَ إِذَا جَاءَتْ نَاقَةٌ أنت الوحاد ربنا إنك جاء إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا كذبوا بآياتنا فأخذوا الله بذلوبهم والله شديد العقاب قل كفروا ستولدون وتحشرون إلى جهنم وبسرعاد قد كان لكم آية في فاتح فئة في سبيل الله ونخرى كافرة يرى من مثليهم رأي العين والله من الأمام خالدي يرنب <تصفيق> بن فَأُخِنَّا عَذْرُ فَنَا فَأُخِنَّا عَذْرُ فَنَاقِنَا الصابرين النَّارِ الصَّابِرِينَ توجه في قينه وجهتوا قائم بالقسط لا إله إلا الله العزيز الرحيم إن الذين سُلَّمَ <تصفيق> <تصفيق> وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ قُتِلُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَ. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَرَّ فقل أسلمت وجهيا لله ومن اتبعا وقل للذين الكتاب ومن أميين يَا اسْمُ فِقْلِي كَدَن وَنْتَ مَنَو عَلَيْكَ الْبَاء وَاللَّهُ بِصِيرٌ بالعباد